Ma ثَمَّ سَبِيلٌ لَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قُلْ ذَلِكَ مَا كُنَّا Oh. كَلَّا تَسْتَطِيعُ مَعِيَ الصَّبْرَا وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تحط بِهِ خُبْرَا are <laughs> هي ان امرا قال الا لم ان لن تستطيع قل دي شيء ان